وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُر بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا جُهُهَكُمْ حِيَادَكُلِ مَسْجِدٍ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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرو نساعثوا ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتي أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا وأصلح فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قال دخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أم لعنت أختها حتى إلى الدارك فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أي أضلونا فأتهم عذاب فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكلهم ضعف ولا كل تعلم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 أهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفكرون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار ويطنغه خفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامه الا له الخلق والامر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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباءكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فاتوِر إني معكم من المتورين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 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا ناقته وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّهْدِيَهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ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 فكيف آسى على قوم كهرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرا إلى أنهم يضرون ثم بدلا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا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 قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فنعون أتبر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم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 لئن كشفت أن الرجز لنؤمن أن لك ولنرسل أن معك بني إسرائيل. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ إذا هُمْ بَالِغُهُ إذَاعُمْ يَوْقُذُونَ فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا عَمْهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَمْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِدَهَا الَّتِي بَارَكْنَا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 قال اغير الله ابغيكم اله ا وهو قد ظلكم على العالمين واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم شؤ العذاب يقتلون ابناءكم يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخي يارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فلما أفاق قال سُبْحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي صَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فخذ ما آتيتك وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْحِرَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّتِهِ وَأَمْرُ قَوْمٍ كَيَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخلوا العجل سينالهم غضب من ربهم وللة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه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 وقطعناه مكتئ عشرة أسباقا هم ما وأوحينا إلى موسى لاستسباه قومه أن يضرب بعصاك الحجر ثم بجست منه ثنتا عشرة عينا قد علّم كل أناس اشربهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلموها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيرا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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون من الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين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 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بالا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا لرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نبصل الآيات ولعلهم يرجعون وَقَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَهَلَقَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشيطانُ فَأَتَبَعَهُ الشيطانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَقْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْهَثْ أَوْ تَت تركه يلهاذ ذلك مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فقص القصص لعلهم يتفكرون ثامما مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 وَمِنَّنَا خَلَقْنَا أُمَمًا هُمْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عَدْلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ تِيدِي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 كَمْ مِنْ آيَةٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا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 فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اسطل الدعوا الله ربهما لان انا اتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركا فيما اتاهما فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَوْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَتَبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِئُونَ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 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ خُضُوعًا وَخِيفَةً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَفُوهَ مِنَ الْغَيْظِ